بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا وقد كفروا بما جاءكم من الحق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 وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُوءٍ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ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 نبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا يأتين ببهتان ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك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 قد يَئِسُوا من الْآخِرَةِ كما يئس الكفار من أَصْحَابِ القبور